لقل در سكاني توحيد يكتابرستي خوايب الوضغار جيشنا باب حوتم لكتاب التوحيد داناني ما مستيخ وشويست محمد كوري عبد الوهاب رحمتي خوايب الوضغار ام بابي أم رمان بنا باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. دفعت أم بابي أمره أم درسي أمره بس أو من بدكات كابو من هات ولا شريعة إخوآ لأن هي كردن وقد غكردن للروقي كردن للتمي مكردن كردن أم درسي أمره من بارتي إخويا برودجار بس أو من بدكات لا خوي خواهي نهي ما اللي يكره لا هندي كردن ولا هندي تميم كردن نا فرميوت ام بابا لا شركوها باش قرار دان بخواهي بردقار نا باب ما جاء او اكبو من هاتوا بما انجيشتوا لنهي كردن لقدق كردن هم لقرآن والسنة هم لا فرموني سلفي صالح من صحابه تابعين رضوا رحمة خوي بالودجال اللي بيت ما لم باسي لم عنواني ني فرموا أم باب للشركه لبرؤي ام بابي أمشو ببحث شواني درس رابردو كوثمان باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع العين او لرفع البلاء او دفعه امد بابا اگر لي انت جوان كيتوا بود دردك بك ام زانايا رحمتي خويلبي زور بزانايا نوب عالمنا ام بابي دارشتوا لبابي كان فرموي هركسيك حلقيك دزويك باتيك بخوي هالبواسي او الشريك يبوخوها قرار داوى اللي أنا دفَر ما اللي كراه ولا هندية رقيه يكرد ندو عاكردن ولا هندية كت مي ماكردن إنسان إن شاء الله بس أو كلمات هندكين وعند نيفر مو الشركة أبي تفاصيل وجريو بجانب اللي تبغيت بابو ما جاء في الرق والتمائي بكروان بعبا الشركة أو سا تفاصيل ما ندد بي همو جواركان الرقية همو جواركان التميمة دبوب بشركو بها وبجبر الرياضان بخوي برودغار بلا مناخير او انفرمو بوي تيبغي رقية الشرعي جابك ايتوا للرقية شرعي ياخد او تميميك واش شرك جايبك تلويك واش شرك هارسند التميمة بهمو جواركان ممنوعو علماء ردين كردوتوا بواي ادفرمي الرقية همو الشرك ياخد تامي مها مش ركنية. الرقيها يا شرع ربي داوى. هند التامي هي يا شرك نية. هند للصحابه فربونا قرر القرآن دروسته درستو بشرك إلى قلبه ما دريت. فعشان ما مصتا بمختصريك بكرتيك تعريفي الرقيه دكات وتعريف التامي مه ذكاء. رقاه يعني كي. رقاء بو دعايته قتليت كده اخيان درية سر نخوش يان كتوشي مصيبة بوبيت او كاسي رقية بيدالين راقي او ايكا ده اخياني بيدالين ايا اقر لقرآن والسند والجلابه او حكم جتريه وشرعيه اقر كومرق <تصفيق> طمطمو جل جلوتيو هند ربوح بك والأي خالق <تصفيق> دخلون أويان ماموة سأساعدت يودة ببشرك وكفر جب مختصلي دخل من ماموة سأساعدت الرقى هي التي تسمى العزائم الرقية أويها كبيرة قدرة عزائم عزائم عزيمة وتجوار اخيرانين اكتشورا أورادي اكتشورا كلمات دخلون بسر نخوشو انساني توشيك مصيبت ببعض بلام زاناين دخل من في أشهدني في أغنبري خمان محمد صلى الله عليه وسلم عربي جاهلي أو سردمه باقي أمتكاني تري جاهلي رقيا ينبو يكتر دكرت كسي كان أقر نخوش بوايا يعني حشريكي زهراوي في مبدايا رقيا ينبو دكرت كقرآن شاننا نبو قرآن شنبو هندك لرقيا كان يعان كلام جواني تيبو الفاظي تيبو گونه باریت نبود. آقا ويان شرک نیه. هندی قصاین ها بو شرک بود. دعو کردیم با لغیریخوا. هندی وسائل و هندیش چی محرمه دود؟ بوی اسلام هاد فرمی رقیه هندی کفر او، هندی کی شرکه؟ بوی پیغمبریخوا صلی الله علیه و سلم کاتبرسیار نیکرد درباری رقیه کانیان کلا جهالت و نزر دمن فامیده نیکرد. فرمی اعرضوا علیا رقاقم. کافر مورقیه کانتان کجا رند بيجنيرم كان بم بخيان نوا باجوليبغرم لا باس بالرقا ما لم يكن شركا يعني ما لم تكن شركه بردو شوهاتها الرقيه كانت او دعانك ديخنين بصرخوش بوم بخيان باجوليبيه قيدينيه قيناك اجر دعائك بخيني ترقيه بخيني شرجتينا بيه اجر للقران وسنهج ونجرا بها بس كلامه طيبيه الفاضي جوان بيه داوى كرمان او كاني تعالى ين هندي دعاء خير بيه كتير او شرعيه فتن بيه دم بوي بيه صلى الله عليه وسلم خوي رقيي كردوب و اصحابك يعني خوي زرزر او رقيي دكر بو حسن حسيني كتزاي خوي و خوش رقيي يا بيه بي غمريخوى صلاه وسلامي خوي لسربيع او بجاري كان خوش كوتو جبرائيل هاد فرم اي محمد صلى الله عليه وسلم اشتكيت أو نخوشيت فرمي بريه فرمي بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داءٍ وذيك تنتزع عيب كدو جبرائيل يعني عايشي دايكي ما دارن رقيك روب يا إخوة محمد صلى الله عليه وسلم دفرمي فرمي غمار إخوة شنجر خوي نخوش بك وتعيا يعني ليستعيا دعاء بصر خوي بخونه هار مباركي كود كردو فيك أكرد معوذتين صورة فلاق الصورة الناس ديال دخنت لا يساوي بلا شيء مبارك كانت يخوش كوتبه من فلقو ناسم داخلنا با دستي دا دستي خوين مباركة بلا شيء مباركة وأتبقى يا أخوة هم رقية كردوا هم رقية بكراوة انجا تبقى رقية ما بس مان بي نسيناو نشتنية هل هو شيء رقية للزبان العربي بخوين ناوي دمدكو تريد بشافويه كمال دعاء داخلنا سرنا خوشيك اوه كمشروع بي ورئيبه قنجا وشرعية اوه شكوه ها وكردنو داوة كدية بلا غير اخوة كفر وشرك وحرامه بسه كما نصر بوي اوه يا اخوة اخوة رقية كروب أصحاب بوشكوه ورئيبه داوة رقية ما بس ما نبي اوانيا كدينوسيتوا لزباني كردوه ها رئيبه لنشته او نشته لوهاتوا كل ورقي لك اخذك كوموشيتي ودريت جروي بناوي القران ويدوسن بابي اوي سروبول ونقطي بوبكان اي لبرويك ليك بيستيكا ما بسمن في اونيه ولا درس التمائن ان شاء الله دوام كلمه دييا والله موشي الرقيه او كوابا دندخ دي بنيد زنا عند فرون رحمه اخوان ليبي يعني مرجعاني صحتي رقياك خواه لاتقبولك يعني خواهي فروادگار رئيبه سي مرجع مرجعكم او دعائي كي بو كسي كنخوشا يعني پي ودراوا كرقياي بو دكي دبيل قرآنك خوابه كدهشويني قرآن مخينيت يعني دعوة کردم بلنا وكاني خواهي فروادگار يعني لصفاتكاني خواهي فروادگار يا للسنه دي پیغمبر هادی بي صلى الله عليه وسلم و ادا ادعي ماثور به او دعاني كبيغمر اخوا صلاه والسلامي اخوي لسربي خينويتي بو سر نخوش او مرجيه كما هر كه سويتي بو نخوش يك دعاء يبكا رقيه يبكا ده بي قران بخين لسري يان داوبك لنا كان خوف سفات اخوا يان او دعانك لسنه بيغمر اخواي هتو صلى الله عليه وسلم او خينت او مرجيه كمبو مرج دوام دبي بالزباني العربي به بالزباني العربي معناه واضح بيتبقي لي اجر قران وسنه نبو اجر قران وسنه نبو هر بهر دعاء كثير دواء دعوي الشفاء بقول الله حي تعالى اجر قران انخنا سري ياخذ دعاء السنه نبو ابيك دعاءك الديكي بلفظه عربي به معناه واضح بيتبقي لي معناه كي سليم سيم ده بقى اعتقاد زوابي أو دعاء أو كلامه نفعني وسودني بقولنا خشة إلا مقر خوا إذني بدات وع تأود دعائك دودك خوي بخوي نافعني كأدي قصدك بزبان عربي هندي دعاء خوي دخاني خوي بخوي تأثيرناك إلا مقر خوا وسيلة صربي خوا إذني الصربية أقر خوا وسيلة صربية إرادي ببي أو دعاء بك بكارجر أو سا او اخوة تعالى او دعاية كردوبة علاج وسبب وشاكبون وانا اخوة شكيتوا اجنا خيب وخيب ام دعاية شاكب كردوا حاشا وكلاشتوانيا امس يا شرطة زانايان همويا مجمع متفقنا سلي واتهموا الزانايان اسلام دفرمون امس يا شرطة شرطي صحيح ودبين لهم دعاية بل بلانا اخوة زانايان خلافة كان هيرا بين اخوة لسر شرط يغمو شرطي دوام ده فالمهم مهما متفقين ده بيه بقرآن وسندة بيه بس زباني عربي بيه قنعته بيه خواي وبروادكار وويسلي بيه أو بكاريجر متفقين خلافة مرجى بيت بس بيت أو مرجي مرجي دوم كدرين بي خلاف اللي وهي هم دي اللي زالين دفعوا ده بيه هم بقرآن والسنة بيه هم باللغة العربية أوصل شرط سيم كبا وردوا بإخوانه تعالى ويستي بيه أو الدعاء بكاتكاريجر كاردكات بلام رأي دون بقوته كأوانا مرجنية رقي كردن بقرآن وبالسنة بيت مرجنية ديسان باللغة العربية بيت مرجنية هر کسیک رقیقی که خونه دعاهی که خونه سر نخوشیک اگر قرآنی خونه و سنتی پیغمبری خواسته است خونه واب آف به و نعمت اشتیاجی کرده باز زبان عربی و هر چاکه بلام اگر قرآن و سنتی نخونه واب باز زبان عربیش نبیه با هر زبانه گیتی هر قومو با زبان خویو بلوغی خویو چونی خوای رب العالمین خالق و خوانی همو لغات او له مو لغایتی دگاو دزانی مبستیت او شرنيه بقرآن وبس سنه بيه ومرجي شرنيه بالزباني بزباني بيه بالزباني الكرديش بالزباني الفارسيش التركيش هاز ما بسكته وبيخوش في اي وانا خوشه بدا هر گونجا ودرستا لكن اول شدرين اگر قران بخوينته وا ياخذ سنته بيغمالي خو بخويني صلى الله عليه وسلم زور زور شاكر لوي كوا الفاظي تريبي بخوينته وشيت البريد ما بس وان بو شكهش تو نا خوشه لو أنا أتقول سنخ من السري يعني فلقوا ناس نخ من السري يعني صورة فادحة نخ من السري. هل بزباني خود بليارب يخواع الشفائد يخواع شال سري أم نخوشبك يا عظيم ياه كريم ياه جبار أم نخوش الشفائد بدي كذي خود شرعيو إسلام ريب دواء الله عليه وسلم اعرضوا علي نیفرم با مخن و چون کی قرآن سوند نه مو متفق نه سری کوا شرعیه. ای فرم با جبل تعبیر. از عنم جارهند یشتان اخیونای و کلام قرآن سوند نبود. کلامی خود هندی الفاظ بود. مو مخن مزناهم کامی باش و کامی خرابه. آوی باش و اقرار دید کم. آوی خراب رادیکم واه. کوابو عرب کاتیک دعایی اندکرد. هم موی قرآن سوند نبود. هریکو بلغضی شرق اقرار فرمي باش امن قبول الله اوي ممنوع بو أو فرمي توبه الله بينا بينه خلاصه بختي رقيه يا رقاه خمن نوي اورادك وذكريك ودعاك بصرنا خوش اوي كما بسمان للمبابه باب ما جاء في الرقاه والتمائم اواينا او رقييا ممنوعه حرامه كفر شركه اگر بیت الفاضل شرکتی به و شئی شرکتی به طلب تی به لغیر خو ها ور کردن به تا شیاطین و جنوکان یان غیر حراما او ممنوع شركة صلى الله عليه وسلم كي خلقان تشونات الله الجو اللي أفرمي افرمي جمله هندي اسماء يوتوا هندي الطنطمه هندي الفاظ يوتوا تشملي داو هندي ناوي كردوا طاسو ماسو اوش تعني كو كستنا قاليشيا ليكلامه توا طلبي أمر رقية دعوه كردوا جنوكه طلبي بو غير رب العالمين بو ا في الاسلام حرام يكدوا بلام من نوصي نوي الرقيه قطعا بهم جو عيد بروقيني أو حرامه شرعيني أجر لا قرآن جل سلابي توا هرمه منوعه شرعينية شرق مية شرق بيت بلاه هرمه منوعه سلفي صالح الصحابة كانش توانا كدوها أمر رقيبو أي كفل مي باب ما جاء في الرق والتمائم تمائم كيا تمائم جمع تميميه تمائم زرة تميمة دنيا كديه بقي مم سافر مي باست ما فرمي شيء يعلق على الاولادي يتقون به العين جهل ت كانوا نفامانوا جاهل كانوا أوانك أعقادارني باكي إسلام كبابوتشون رأي خوان كانوا إجلكن باورين وكومال شتك كومال ميرويك كملا بيستيك تنشتك يعني هلا واسيء بقد بند على كاني أنا بو بو مقصدي كتابي بيسو كتابي حسدي لا يدرب خطوة، أي فالمؤآوى تميمه كإسلام حرام يكردوه. أنت ده فرم ما مصحوي. أجر بيت أو هالواسرة وكهذي الصيواصيب قد خود. أجر القرآن نسلا بيتوا، فرخص فيه بعض السلف هند إلى ريان بيداوا، وبعضهم لم يرخص فيه، وبعض كان هند كان ريان بينداوا. بلكوا أو صحابنيك دفرمون يا بقت اخوته البواسل عبد الله الكريم مسعوده كانت له بكانيتي فرمين ممنوعه البواسي شيء ايش الصحابه انا بالقران بكنا نشته بقت اخواني هالبواسل تعريفه تيرو تسل بتفصيل هريبوا اسيد ياندي بنيت بومبستي كتتميم امور بكات تتميم التي وادها لتدمير تتميم الامور تدمير تتميم تتميم واد تواكردن وجيباجيكردن هر شي ديكل بو اسي بخوتا بنيتي كخير التسجيل بكات زرلو زيان لدور بكاتوا او تميميه او حرامه اگر بري امس السبب كا بودو زيان و زرر شركي بوتوكه شكي خويا برغر اوي دا نناوى بس سببيه نلا شرع اقراري كردو بوت نبوشي دا نوي سببيه جحسي بيت تميميه اوي هرشتي هالبوارسي بنيزي اوي كخير خیر بكات زيان زیان خاتوا. بخاتوه اگر بری ام سببه کو بو, بو بتوكا أو شتا خوا سبب شرعا او الشريك اكبره كفري اكبره چونكي قازان دزگربونو زيان لكلكردنوا فقط ايش اخ وير ابو العالمين تو او مخلوق حقير بد رز اخواو كرد بهو بش اخوا لقازان دسکوتنو لزيان وزرد كردنوا بو يد بي مخلوق يكي حقير خصيصت شريكه الاخوي غير خو پرو او تمي ميك جهالت كانو جاهل كانو نفى که آگاهدار را مبشر کشتنی اسلام انجام میدهد، جوری که رگزور بود. هندی که میرونه دوستی، هر جورم میرویه بود. هندی که اسقان، هندی که پست حیوان، هندی که شاهق کلاکیوی، شاهق آسک، هندی که سری گرگ، هندی که نالی گودرجو فرسو حیوانات، او ناله ها را دوستی. هندی سوزا. مگر خواب زن چیته تیرو دزو سنجاقو بگر هندی نشته کراه تو پیسی حیوانی تیب و قناعت هم بیاد یعنی هندی بردیم لون هندی جوش کماصی آوشتانی که وار خلق بلای آوشتی کی جوانه حالا اندواصی با وی امت شاو پیسیو حتیاو حصول درخاتو یعنی آم حلق صینی کی که هیا باس مگر لوتالی را بردو حلقی کی صینی که اجواهیم زيان لدرخاتها ما دام حسن وانيا بس الهامة وقبولية تا لايك كساني نفام كساني كشالة زي قرآن وسندين كثقافتين بشرعي اخوة رب العالمين اقلين فراوانية باوريا نوايا هار ميرو هر هار برد يكو درد يكو بو ارين ميروشين هل بو, ميرو بو تاو زارو تاو پيسو حسود باشا خاص بويا. يا زرد. بو انسانك تاو الزردي بيت او بو باشا ميرو سور بو خوشه استو حب لبين ادوان دا ميرو رش بو منداره كشوه نيبات بقد لانك هلا واسن او باش شوه ليندات سيكارته او دخل نجيه سرينه او سيكارته ما نعي شوه او منداره كمان بوده اما شوه دقار تو سبحان الله لو خلافتك اللي اخو من هيا باقد منداره اللي واسن بقد سياره هلواصل زو سياره دي بينتماشاكي بيشكي نالجي فرس حيوانه حشر رؤوا يعني ميرويكيا يعني دنك زوتيا دنك برويك دنك ما زويك بقد هلواصل اويام بقد اوينكي تسبيحه خاص فرويك صوز ريما تميمو هسك سيركي لغلم شاي فيزبي شاو فيزكلامه ادا ام فروي يا ام ميروشينا اتاكيت شاو كا غارين دونا سياركم كاول بيت يعني ام ميرو هلواسن بقد سر كركم اغا كسي شاو فيز شاو يلبدات تشاو بيزا غارين لك الرقم يعني بقدر خانوكي ما شاء الله دابيني انسان خانيد وقاتيكدوا خو ابيداه ونا له كي گدريش يعني سرا اسكي يعني كل كروي هي هادي واسي وله مبارك اما بيزا تشاو بيزا غارين توا سبحان الله بس خير رب العالمين خازان دذكير لك بس خير رب العالمين زيانو زر لك والله كاتوا انك مخلوق حقير او خويد ذكر دي بشره اغير ميرو طط بروبيه أجر كل شيء حيوان وشاغي حيوان وإصقاني مار وإصقاني غرجة مخلوق شيء خوايا كات الكوشت عن الرامي عن كردي دفاعي له خوي بكر إستك الجذي دفاعله توكا عقل أهم برنسى إنسان سيعقل كاد أو غرجة أو راوي كوجرا نيتواي خوي بكا راوي كوجتي إستوى كردي نفوطنني كردي كي أتوعني تشاوي بيزاتوب بكران توا أما بويا أبي بشريك، لأن أكبر الظلمة كاتو مخلوق يبي برجرزى خوا وا بر أمش قازانجيه وزريبهم هي. باشا نمستا رحمة اخويا غوريليبي سن كان حديثي ما هنا وتولى سلباك اخوي لسر الرقية وتميما با أم حديث ثاني في غمر اخا اخويني نبي صلى الله عليه وسلم زياده تشاروشي من تي بين عقيده باك كامي وعقيده شركي كامي باوازي لبنين تا اسكا وخرافات اللي مش قنعت من وابوا رنگ تار را دیگر عزمان بودی اگر کسی پی نگو تبدیل ماموسابوی رو نکدی بدنوا یا ندیگی که دور بودن لگوندی لدیبودن آمانتیوا. بالا ملک حمدالله است مسائل وسائل علم جلگ زورا ماموساین زوران هر وکو به دقیقه و سانیه دوتایی لگل ماموسای پیودیب کی فر علمو زانست بید وسائل علم جلگ زورا بلایت امر و ناتوان وشارا زدیم بیم و راس نیا چون کی وسیر جلگ علم پیش کوتوا دوتایی لری اوسائل حدیثیانوا. لري وسائل تكنولوجيا في علم شرعيبي بجواني بكاريبيني تالك هم ماما ساين بيوان ديبكي شاكو خراب البورم ما ماما سأم حديثينا ويودا فرميد في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ده فرميت لأبي بشير انصاري رضاي أخوي له لبعض لهندي دا صلى الله عليه وسلم هند الرسول الرسول وترى وأنا كراه هند الر وا أنا كراه هند مودي او وا أنا كرد فرميه بجرية بناؤ أو ذيها لا يوجد حشتك نبيني ملوانكي قلاديك لوتر يعني هذا ملوانكي إلا ببكرة قلادي ووتر عربي جاهلي تيرو كاتك أم لاسيكو خيتي كوانكين باريك أبو أو تنك ترسي أبو حوشتركان هري وانا قصي انقد امام مباركه بو تشاوزا و تشاويز باشا قنعت ما بو ام خيته ام دزو تشاويز دغرانته ولا حيوانا واتن نفع بهيا ودفع ضرر لذكات اي وشرك دفع ضرر بسخواديكات تجلب نفع بسخواديكات تومد كدنايوات وتؤوش بدرزي اخواوه فرموي بقري لمل هيك هر حوشترك او ملوانك او رسميد بيني بي بيترى اقل لو خيطبو يعني لهن يعيش دربو الا بي بيترو با بين مني چونكي شركه امش دليله علماء فرمن دبي والي بيشاور سركدي مسلمنان تفقد احوال مسلمنان بكبناه بقريه بزانه چوجي تشش خر... خرافيه كار خرافه لنا لكوري كاتوا لشو ساكيدس خوشليبكا اقدارنا مسلمنان بيت بتيبيتي مسائل توحيد وعقيده باشا دفرمت وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك أم حديثة الإمام أحمد أبو داود يجير دفرمت دا إن الرقى إن بطأكيد زانان دفرمون إن بجيته سر جملة خبري تاكيدي أو باس دكات شلو جملة تأكيدي لدكات واعتبر تأكيد رقيا كردنو تميما كردنو ولا كردن شركة أفرمي إن إن بو تأكيدة. الرقى الرقا الرقى الرقا ألف لام بي أو ألف أو كلمة عام دكات إن الرقا وتهم رقياك شركة إلا أو بك الشرع تخصيص كردوة إستدارك إن بو تأكيد ان الرقى الرقى او الافلاما او كلميكه باعام باتشي وازيك باتشي دليلك تولى عامه دليلكي دارين بير ميريخو فالميتوسلم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا اقر رقيك شركني بقيناكه واتاه هج رقيك هج دعائك قران بو سند لفظ صحيح بو كلام جيجوان بو شركني او شملناكات شرك بير ميريخوسلم او عامه تخسيسكرك بو كلمي فالمي لا باس بالرقى وخوش الرقية كردوها ورقية شبكراوها واتا او عامة تخصيص كرام فنمي إن الرقا والتمائمة ألفلام تصدر تمائم واتعامة همو تميميك شركة آية الدليل يكما بوها تو تميمة تخصيص بكات نخير دليل يكما بوها تو تميمة تخصيص بكالو عامة داريك ولكن رقا عام بو بشي تخصيص مان کرت هندي كي دروستا يا غماري لا بأس بالرقا ما لم تكن شركا أجر الشركة نبيقيناك اي ان الرقا والتمائم التمائمش بعام شركه مخصصة هي ام تميمة هندجي خاصة يتوكوا شركنيه نخير فعشان فرموني والت ولا تي ولا الشركة أمس أنا شركم بلا بلا علماء فرمون رخيه بويا فرمهم شركنيه يا غماري خوا ربي هندجي دواء بلام تميمة بويا همو شركة بعم لسر عمومیت دامین تو مخصص نه تو هر کسی که تخصیص تمیم بکه برهندی کی بیه وندی کی نبیه اوه پیوستی بدالیله دلیل با بینت دلیلی شرع هر کسی عام تخصیص بکه به بدالیل ونهبار دبیه چون که تخصیص شرع دبی بدالیل عام بکی نیمانه یا خصیم عمو صافلمی لندیک لسلف فرمی اینا رخصت دليل نية والرأي اخوانا ما دام دليل عام دليل عام بدأ بدليلي خاص تخصيصيناك بالرأي سلف هندي كان رأيان دليلني دليل نية والرأي اخوانا كوابو هموت تميميك شركة بلام اگر اوي بقرآن بو علماء فرمنا لين شركه بس لين حرام الواسيني هموت تميميك شركة اگر بو الشيو بك الجاهلي كريوانا. اي أجر بوشيو بكال القرآن النسراب بس حرامه بوشريك نية شو نذكرت علينا أو التميمة جارا أكره مخلوقه بوهلا بشريكي بقرآن بكر القران كلامي خوايا كلامي خاصفة بشريكي العالمين كذب سري هر بقت جورا كردويبو ما مسخوا دفرمت ولا هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب يحب المرأة إلى يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته كارو كردويبو عمل يكبو إيش يكبو بجبان وخيال إخوان أما لا يمرد خشويز ذكات افراد خوشويز دکات بل عكسش بو شوازه کردی خو من الین تو یعنی سحر صرف عطف حرام شرکه بو چي دوا كرني تيله شيافينو للسحر عشان آخر حديث من دفن ميت من تعلق شيئا وكل اليه هر كزي هر شيق هل بواسيت بو نيتي كوا سودي بيدگينيت او تهوکی لکده سر او و آتا خواهی تعالا عدد لستی او میروه او شد فرمود او هال واسیو باونیازی که وسودی بتهی بزن سودی بتهی نخیر سودی نیه هر کسی که شوخات روی او رسوا بو محتو دبی دوام کنم خواهی لبر خاطر نواز جوان که نصفت برزخیل خوش بیه خدا عفو مبکی صلاح حالم بکی گونهای خوبان دعای خوبان خوش بیت زادهای دنی خش حال زمان کی و صلّ الله و سلم علی محمد و على آلی و